وعلى زكريا وهو أحد أعظم أنبياء بني إسرائيل لم يرزق ولدا كانت زوجته عاقرة تكفل قام بكفالة الصديقة مريم فكان يدخل عليها وهو المسؤول عن قوتها وهو أعلم بالطعام الذي يأتي إليها ويزدرف إليها فكان يجد عندها طعاما لم يأمر به ولم يأتي به وليس المقصود أنه يجد عندها في الصيف طعام الشتاء أو في الشتاء طعام الصيف كما قال بعض العلماء لأن هذا باطل من أصله فطعام الشتاء لا ينفع في الصيف وطعام الصيف لا يجد في الشتاء كل شيء جعل الله له وقت لكنه لأنه كان المسؤول, عن كان المسؤول عنها يجد عندها طعاما لم يأمر به فيتعجب ويخشى أن يكون لها من يأتيها رغبة فيها فسألها كلما دخل عليها زكري المحرابة وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت وَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٌ هُنالك قال ربنا دعا زكريا ربه قال هنا في الأنبياء وَذَكَرِيَّا أي واذكر زكريا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فرد وأنت خير الوارثين ومعنى وأنت خير الوارثين أنت, الحي أنت الباقي بعد كل من يموت أنت الباقي بعد كل من يموت فلجأ إلى ربه قال الله جل وعلا فاستجبنا له كما قال في حقي يونس ووهبنا له يحيا وهذا اسم لم يؤطى من قبل قال الله جل وعلا في مريم لم نجعل له من قبل سمية فاستجبنا له وأصلحنا له يحيا واستجبنا له وهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة والصلاح هنا لا ينبغي أن يكون مقيدا في شأن واحد نعم أول ما ينصرف أن جعلها قابلة لأن تحمل لكن ينصرف إلى أحوالها كلها ثم ذكر الله جل وعلا بعض أسباب كانت سببا في رحمة الله جل وعلا بأهل هذا البيت الصالح قال انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ينبغي أن تكون بيوت المؤمنين بيوت يذكر فيها الله ويعظم وتقام فيها الصلوات النوافل ويصام فيها ويتلى فيها القرآن ويصارع فيها في الخيرات ويسابق فيها في الطاعات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وبعض أهل العلم يرى أن قول الله جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات يعود إلى جميع من ذكر من الأنبياء قبل زكريا وهذا محتمل لكن الأول أولى